شيء من صفات المنافقين وأن صفاتهم الخداع والمكر والكيد وذكرنا من فوائد ذلك أنه يجب على المؤمنين الحذر منهم ومن خداعهم وعلى أخذوا بظاهر أقوالهم أو بظاهر أفعالهم لأنهم أهل مكين وخداع. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذه المخادعة ضررها ووبالها عليهم، فهم لا يخطئون إلا أنفسهم، ولكنهم لا يشعرون حيث زين لهم سوء عملهم. ومن فوائد الآية يعني قوله تعالى وما يخطئون إلا أنفسهم وما يشعرون أن الإنسان قد يعمى. عن الظلاله فيظن أن فعله حسن وهو سيء وهؤلاء هم أخسر الناس عمالا كما قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صمعا فإن قال قائل بمن نزل حسن الفعل وقبحه قلنا نزل ذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها ثم قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن قلوب المنافقين مرضى والمرض هنا ليس مرضا عضويا يكون به الألم الجسدي ولكنه مرض معنوي يرفض به القلب الحق ويقبض الباطل وهذا وصف منطبق تماما على المنافقين ومن فوائد الآية الكريمة أن القلب عليه مدار الصلاح والفساد بالنسبة للعمل لأن الله تعالى وصف المرض ووصف القلب بالمرض وهو دليل على أنه إذا مرض مرض معه جسد وإذا صح صح معه الجسد ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ومن ثوائد العيات الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بقلبه فينبغ الصحيح هو أم مريض فإن كان مريضا فليحرص طائف الحرص على طلب الشفاء له وإن كان صحيحا فالحمد لله على ذلك وليسأله الثبات عليه ونحن نشاهد أن الإنسان إذا مرض عضو من أعضائه مرضا تسميا ذهب إلى كل طبيب من أجل أن يحصل على شفاء من هذا المرض ولكن مرض القلب لا يهتم به كثير من الناس مع أن مرض القلب أشد خطرا وأعظم فتكا من مرض البدن ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإنسان إذا لم يحرص على علاج مرض قلبه فإنه قد عاقب في المرض بقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولا شك أن هذه العقوبة أعظم من العقوبة لفقد الولد والأهل والمال وكثير من الناس يغفلون عنه كثير من الناس يظنون أن العقوبة إنما تكون في الأمور الظاهرة كالأبدان والأموال والأولاد والحقيقة أن المرض أن العقوبة بمرض القلوب وفسابها أشد وأعظم من العقوبة في تلك الأمور بل إن كثير من الناس يكون قلبه ميتا يصابوا بالمصائب من الخوف والجوع وغير ذلك من المصائب المادية المحسوسة ولا يرعوي ولا يرتدع عما عليه من الفسوق والأخيان ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عدل في قضائه وقبله فإنها فإنه لم يذهب هؤلاء أو لم يجاب هؤلاء المنافقين بزيادة المرض إلا حيث كانت قلوبهم مريضة عثنة، ولهذا قال فزادهم، فأكد الدال على تفرع ما بعدها على ما قبلها ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين كما يبتلون بزيادة المرض القلب يبتلون أيضا. العذاب وهو العقوبة على عمالهم السيئة وهو عذاب أليم مؤلم ولا يقاس بألم الدنيا وعقوبتها ولهذا قالوا لهم عذاب أليم ومن فوائد ذات كريمة إثبات السبب وأن الإثبات كثيرا في مسبباتها لقوله تعالى بما كانوا يكتبون والباء هنا السببية ولا شك أن ارتباط المسببات بأسبابها وترتبها عليها من مقتضيات حكمة الله عز وجل ونحن نعلم جميعا أن من أثناء الله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها ومن ذلك ترقيب المسببات على أسبابها ويتفرع على هذه الفائدة الرب على من أنكروا تأثير الأسباب وقالوا أن الأسباب ليس لها أثر في مسبباتها وظنوا أن هذا هو التوحيد وأن إثبات تأثير الأسباب في مسبباتها نوع من الشرك ونحن نقول أن تأثير أسباب في مسبباتها ليس تأثيرا ذاتيا كان منها ولكنه تأثيرا وسيلة فالأسباب وسيلة لحصول المسببات والذي جعلها سببا لمسبباتها هو الله عز وجل ولهذا قد تتخلف المسببات عن أسبابها في قضاء الله وقدره أثلاثا إلى النار المحرقة تكون بردا وسلاما بأمر الله كما في قصة إبراهيم الخليل حين أظرم قومه النار ليحرقوه وألقوه في النار فعلا ولكن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ألقوه فيها قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما بردا لم تحرق وسلاما لم تؤله قال أهل العلم لو قال الله لها كوني بردا ولن نقل وسلاما لكانت بردا مؤذيا له أو مؤثر عليه ضارا به ولكنه قال سبحانه وتعالى وسلاما فكانت بردا بردا لطيفا لا يضره ولا يتأثر به وهذا من تمام قدرة الله عز وجل وهو أكبر دليل على أن الأشياء لا تؤثر تأثيراً ذاتيا بنفسها وإنما تؤثر بتقديل الله عز وجل وأنت إذا أثبتت الأسباب على هذا الوجه لم تكن مثبتا مع الله تعالى فاعلاً بل الأسباب ومسبباتها كلها مفعولات الله عز وجل هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل بصيرة في دينه في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه جواب كريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين